أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را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 وَععلممُ مستْتَقََّّهَا وَمُسْتَدَعهَا كلُلّ فيِي كتابَابِ مُبين وَوهوَ الذي خَلَقَ السماواتِ والالْأَرضَ فيِي سِتَّةِ أيامِ وَكَانَ عشهُ عَ الم لَابَن وَكم أيّكُمْ أَحْسَنُوا عمللا وَل إ قُلتَ إِكُم م بَعثونَ مِهَا بعد المَوْوتِ لا يَقول ال الذينَ كَفرَوا إنه إِللاا سِحْر مُبيل وَلإِن أأَخَرنَعَنْهُم العذابَ إى أَُّة معدودَة لا يقول النَّما أل يَوم يأتيهِم ليسَ مَصروفًا عَنْهُم وَحاقَ بِهِم م كانوا بهِهِ يَهْزئون وَلإنْ أأَذَقنَ الإِاسَن مِ رحْمَةَ ثُ نَزَعْنَها مِنْه إنهُ لا يَأوسُ كَفُور وَلإِنْ أأَذَقَنهُ نَعم أَبَعدَ ضََّّ أَمسدهُ لا يَقولول النذهبب عني.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 فهل أنتم مسلمون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 مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ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 رَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُم أَن نُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَنُكُمْ عَلَيْهِ مالا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 فَلَا تبَتَ إِس بِمَا كانوا يَففعلون وَصْنَعِ الْ الفُلْلكَ بِعيُوننَا وَوحينَا وَلَا تُخاطِبَنيِي فِي الذيين أَظَلَمُ إهُ مُغَْقُون وَيَصْنَعُ الْ الفُلكَ وَكُ م مَّ عَلَيْهِ مَلَ أُمِّ قَوْمِهِ سَخِروا مِنْ قالَالَائ تَسْخَوا مَِّا فَإِنَّ نَنسْخَرُمِكُم كماَمَا تَسْخَرون فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَرَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ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 إِلَيَّ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّن, من مَّعَكَ وَأُمَمٍ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ آبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إليك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 ان على صراط مستقيم فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء امرنا نجيناه هدى والذين امنوا معه برحمه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 قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق, فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيخ شيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله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 وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نُصِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قوم هؤلاء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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَاليًا هَاسِفَلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّرْصُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ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 ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح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 وَمَا أَرَاهْتِ أَعِزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظهريا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 ألا بعد لمَدنك مَا بعددة ثممودَ وَلَقد أررسَ النامُ س بآياتنا وَسُقان مُبِين إ فيعونَ وَمائهِ فَاتبعُوا أمر في العونَ وَما أمرر في العونَ بِشيد يقد مُقَمَهُ يَومَ القياامَةِ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 فَمَا أغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ آخره ذلك يوم مجموع له الناس وذالك يوم مشهود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 الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات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 إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّت كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن ۖ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَّتَ بِهِ فُؤَادَكَ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 وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ